ثم قم انه ياتي ها رزقنا غدا بكم بما كان فكفرت بانعمة الله فاذاقها الله نباسا الجوع والخوف فاذاقها الله نباسا الجوع والخوف بما كان فَكَفَرَتْ بِأَنَّ مِنَ اللَّهِ بَذَا قَدْ نَزَّلَ لَبَاسًا جُوعٍ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ واشكروا نعمة الله إن كنتم أيام تعبدون